ما ظننتم أ ن يخرجوا وظنوا أ ن ه م مانعتهم ح ص و ن ه م من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا, يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 على أ ص و ع ه ا ف ب إ ذ ن ا ل ل ه وليخزي س ي وما للعلوم الاسلاميه ل فما أ و ج ب ت م عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ي س ل ط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاق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 يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م ولا يجدون في صدودهم حاجة ولا ََ يجدون ََ في ِ صدورهم ُُِِْ ح َ ا ج َ ة ً مما َِّ أ ُ و ت ُ و ا و َ ي ُ ؤ ِ ر ُ و ن َ على ََ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ ولو ََْ كان ََ بهم خصاصه َََ ة ومن ََ يوق َ شح َُ نفسه َِ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هم ُُ المفلحون َُُِْْ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 ل َ إ ِ ن ْ أ ُ خ ْ ر ِ ج ْ ت ُ م ْ لنخرجن ََََُّْ معكم َُْ ولا ََ نطيع ُُِ فيكم ُِْ أ َ ح َ د ً ا أ َ ب َ د ً ا و َ إ ِ ن ْ ك قوتلتم ُِْْ لننصرنكم ََََُُّْْ والله ََُّ يشهد ََُْ إ ِ ن َّ ه ُ م ْ لكاذبون َََ ل َ إ ِ ن ْ أ ُ خ ْ ر ِ ج ُ و ا لا َ يخرجون ََُْ معهم َُْ ولئن ََْ قتلوا ُُِ لا َ ينصرونهم ََُُْْ ولئن ََْ نصروهم ََُُْ ليولون ََُّ الادبار َْ ثم َ لا َ ينصرون ََُُ ل َ أ َ ن ت ُ م ْ أ َ ش َ د ُّ ر َ ه ْ ب َ ة ً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 فلما كفر قال إ ن ي بريء منك ق اني ل إ بريء منك إني منك أ خ ا ف الله رب العالمين